بوك تو نالا بھاي أربعون أربعون دو ولاني آراجندي السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق شامين تشندي من فضلك من فضلك मीरे नाको सहाय्यम चेयगलरा? هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ اي چټو پکل یے دینا منچ ریسٹورنٹ وندا؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ چبرنا ادممباي پوكي ترگندي. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه ترواتا كنت دورم نيرغا ويللندي ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم اعپی 100 مترలకు కుడివైపుకు తిరగండి ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر ثم اذهب لجهه اليمين 100 متر. ميرو بسلو كودا ويلتشو يمكنك ايضا ان تاخذ الباص يمكنك ايضا ان تاخذ الباص ميرو تراملو كودا ويلتشو يمكنك ايضا ان تاخذ ترام يمكنك ايضا ان تاخذ التراين మీ కార్లో నా వెనకాల కూడా రావచ్చు నేను ఫుట్బాల్ స్టేడియంకి ఎలా వెళ్ళాలి వంతెనని దాటి వెళ్ళండి اقطع الجسر اقطع الجسر تنلونتي ولندي اعبر النفق اعبر النفق موودو ترافيك سيجنل تشيركني وراكو ولندي سر حتى ثالث اشاره ضوئيه سر حتى ثالث اشاره ضوئيه اكدا మీ కుడి వైపున ఉన్న మొదటి వీధిలోకి తిరగండి. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. అప్పుడు నెక్స్ట్ చౌరస్తా నుండి నేరుగా వెళ్ళండి. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. كشمينچندي विमानास्रयाणकी एला वेल्लाली? من فضلك كيف اصل الى المطار؟ من فضلك كيف اصل الى المطار؟ ميرو سبवे اندرجراوند نوندي వెళ్ళడం మంచిది. الافضل ان تاخذ المترو. الأفضل أن تأخذ المترو اركب ببساطة حتى آخر محطة. اركب ببساطة حتى حتى డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ Visit www.book2.de for the book and the texts.